أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفاء وسلام على عباده الذين اصطفاء وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف ثم أما بعد فقد انتهينا في الدرس السابق من أحاديث باب ما جاء في نطح بول الغلام قبل أن يطعم إلى حديث أم سلمة وقد اختصرناه اختصارا كأننا قد اكتفينا بما ثبتت صحته من حديث أم سلمة رضي الله عنها ولكن يعني بنوع تفصيل حديث أم سلمة له طريقان الطريق الأولى الموقوفة والطريق الثانية المرفوعة والطريق الموقوفة هي أثبت وأصح حديث او مدار حديث أم سلمة في نطح بول الغلام قبل أن يطعم وغسل بول الجارية مداره على الحسن عن أمه خيرة مولات أم سلمة عن مولاتها أم سلمة وربما يكون في بعض الخلاف أو الاضطراب على هذه الطريق كما قد يروى عن الحسن عن أم سلمة فيسقط من الإسناد من خيرة أمه أم الحسن وقد يروى بطريق يعني عزيزة معاذة بنت حبيش أو يقال معاذة بنت حنش عن أم سلمة ونشوف الطريق ده لكن مدار الحديث يمكن تلخيصه فنقول مدار الحديث عن أم سلمة على الحسن عن أمه عن أم سلمة مولته وقلنا ان له طريقين الطريق الاولى الموقوفة والطريق الثانية المرفوعة وان الطريق الموقوفة ابتداء اثبت واصح بل لا يكاد يصح بل قل هو لا يصح الا من الطريق الموقوفة من فعلها من فعل ايه يعني ان ام الحسن قرأت مولتها ام سلمة رضي الله عنها تصب الماء على بول الغلام قبل أن يطعم وتغسل من بول الجارية هكذا كما قلنا واخترناه بطريق أبي داود يعني الطريق الموقوفة هذه أصحها وأثبتها طريق عبد الوارث بن سعيد البصري عن يونس بن عبيد عن يونس بن عبيد عن الحسن عن أمه عن أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت تصب الماء على بول الغلام ما لم يطعم فإذا طعم غسلت وتغسل من بول الإيه الجاري هكذا هذا طريق السبت أو دي أصح طريق إلى حديث أم سلمة كذا رواه أبو داود كما قلنا في السنن برقم 323 قال حدثنا عبد الله بن عمرو ابن أبي الحجاج اللي هو أبو إيه معمر المقعد شيخ البخاري اللي هو أبو معمر اللي إيه؟ أبو معمر المقعد عبد الله بن عمرو المدني أو ابن أبي حجاج المدني المقعد أبو معمر أبو إيه؟ أبو معمر صاحب مين؟ صاحب عبد الوارث و أنا أذكرتك بأبو معمر وروايته عن عبد الوارث عن حسين بن زكوان المعلم عن عبد الله بن بريدة عن بشير بن كعب العدوي عن شداد ابن أوس آه يرفعه سيد الاستغفار أن يقول العبد حديث إيه شداد ده أصح يمكن يعني أنا أول ما افتكر أبو معمر كده يستحضرني حديث إيه شداد ابن أوس في سيد الايه سيد الاستغفار اه صاحب عبد الوارث ابن صاحب عبد الوارث ابن سعيد ها يبقى ده أصح طريق آه ولم يتفرد به آه يونس ابن عبيد وإن كان بغنيا عن المتابعه هذه الطريق بغني عن الايه يعني الطريق دي يونس ابن عبيد عن الحسن يعني أثبت الناس في الحسن مين 2 طبعا ممكن يكونوا اكتر من اثنين بس احنا لو اختارنا 2 هنختار مين يونس ابن عبيد وايوب هو في اثبت من يونس وايوب في حسن ها الحسن البصري اثبت طريق الى الحسن ها يونس ابن عبيد ها ومين تاني ها وايوب ابن ابي تميما سختياني عايز تستضيف ضيف انا ما انكرتش لكن انا بقول لك ان الاثنين الكبار قوي في الحسن البصري هم يونس ابن عبيد وايوب ابن أبي تميمة حميد ابن ابي حميد الطويل ها حميد ابن ابي حميد الطويل القتادة ها هشام ابن حسان لكن هشام دون هؤلاء يعني هشام ابن حسان في الحسن ايه ها هشام بن حسام في الحسن دون هؤلاء ها يعني في الحسن دون مين حتى دون حمايد ابن أبي حمايد الطويل ودون قتادة ها فضلا عن انه يكون مثلا ايه يدخل في الصف مع يونس بن عبيد او ايه ورأسه هم دول أصحاب الحسن فأحيانا لما يجي يقول لك رواية علي بن زيد بن جدعان عن الحسن ايه علي بن زيد في الحسن يسوي ايه في الحسن جاء مش كده ولا ايه ده كان راجل رفع ها لكن أثبت الناس في الحسن كما قلنا هو الطريق ده طريق يونس بن هم دول ما كنا نعرف أصحاب الحسن إلا يونس أيوب حميد قتادة هم دول هم دول إيه فلما تلك الخبر من يونس مش محتاج لمتابعة مدام الرواع عن يونس ثقت فهل أنت محتاج لمتابعة يعني لكن هكذا وردت المتابعة الفضل بن دلهم وفيه لين طبعا الفضل بن دلهم البصري وفيه لين او الاصاب المصري البصري الاصاب الايه فيه لين وفيه اعتزال اهل البصره كلهم ايه يعني لم يخلوا من هذه اللوثه لوثه الاعتزال اه الاعتزال عمرو بن عبيد غير يونس بن عبيد يا ياخوانا يونس بن عبيد ثقه سبت من ائمه الايه ائمه السنة الحمالين على اهل البدع لكن التاني اسمه ايه عمرو بن عبيد صاحب البدعة المشهورة عمرو بن عبيد لكن ده, ده يونس ايه الكبير قوي اه يونس بن عبيد امام الثقة السفك المتقن اه اه احد حجج الله اه بالبصرة اه الحمالين على, الايه على اهل البدعة والاهواء اه الفضل بن دلهم ومبارك ابن فضالة مبارك ابن فضالة اه مبارك ابن فضالة اه وكان يدلس يدلس من رواية علي بن الجعد عنه من رواية ايه علي بن الجعد ها عنه الا انهما لذلك بقولك خلي رواية يونس في المقدمة ليه لان رواية يونس جعلته من فعل ام سلمة يعني ام الحسن بتقول رأيتها شفيتها يبقى من فعلها ها انها رأت مولتها ام سلمة تصب الماء على بوي الغلام ما لم يطعم فإذا طعم غسلته وتغسل من بول الجارية رأي يبقى من فعلها يبقى ده اسمه ايه من فعلها لكن الفضل بن دلهم وكذا علي بن الجعد جعلوه من قولها جعلوه من ايه يعني قالت ده من الفعل وده ايه لذلك بقدم رواية ايه يونس لأنه ها يبقى الفضل بن دلهم وعلي بن الجعد من رواية مين و... ومبارك ابن فضالة، مبارك ابن فضالة، مبارك ابن فضالة من رواية مين؟ علي بن الجعد عنه، لكن جعله من ايه؟ ها من قوليها. الاثنين جعلوه من ايه؟ من قوليها. فأما الفضل ابن دلهم، فعند أبي بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا وكيع عن الفضل ابن دلهم. يبقى ده مين ده؟ رواية مين دي؟ الفضل ابن دلهم. عند ابي بكر بن ابي شيبة الجزء الاول 114 برقم 1294 يعني قال حدثنا وكيع عن الفضل بن دلهم عن الحسن عن امه عن ام السلامة قالت يغسل بول الجارية وينضح بول الغلاب يبقى هنا قولة يونس يجعله من ايه من فعلها اه وأما رواية علي بن الجعد فرواية عن علي بن الجعد أبو القاسم البغوي عبد الله بن محمد ابن عبد العزيز البغوي أبو القاسم إيه صاحب المنتخب أو صاحب إيه مسنّد علي بن الجعد اللي بيروي عن علي بن الجعد يبقى أبو القاسم البغوي في مسند علي بن الجعد قال حدثنا عليه ابن الجعد بنحو رواية الفضل بن دل يعني قوله بنحو رواية إيه الفضل بن دل وخولف علي بن الجعد ما احنا قلنا من رواية مين المبارك المبارك ها ابن فضاله خولف بقى مين خولف علي بن الجعد يعني عن مين عن مبارك ابن فضاله خالفه حوسرة حوسرة ابن أشرس شيخ أبي يعلى حوسرة حوسرة ابن أشرس البصري أبو الايه البصري فأنقص من اسناده أم الحسن وقلنا ده ضروري جدا وجود ام الحسن في هذا الاسناد ايه يبقى دل على وهم مين حوسره يعني حوسره بن اشرف البصري ابو عامر صاحب ابي يعلى لما رواه جعله عن مبارك بن فضاله عن الحسن عن ام سلمة يبقى اسقط مين اسقط مين أسقط خيره ام سلمى يبقى ده دل على ايه دل على وهم دل على ايه على وهم أسقط من الاسناد مين؟ ها أسقط من إسناده أم واحد اتنين رفعوا إلى النبي يبقى الوهم حصل من ايه من جهتين الجهة الأولى نقص الاسناد الجهة الثانية رفع الماد يبقى حصل الوهم من جهتين من الاسناد والايه والماد فاول حاجة أسقط من اسناده أم سلمة يعني جاح أو سرى بن اشرف البصري صاحب مبارك بن فضالة بس مين أمتد؟ علي بن الجعد امتل. اثبت. اثبت في البصريين. اثبت في مبارك كمان. ها. يبقى حوصر ابن اشرص رواه عن مبارك بن فضالة عن الحسن يعني البصري عن ام سلمة. يبقى اسقط من الاسناد ايه? خير. ادي واحد. اتنين. اتنين. عن ام سلمة قال. عن ام سلمة قال قال, قال رسول الله. يبقى عمل ايه في المد رفع, رفع المد يبقى فيه وهم من جهتين. من جهه الاثبات هو الاسقاط من جهه المتن هو الايه وكل اللي بيروي بيروي ايه الاثبات اثبات اصحاب الحسن بيروي ايه ما حدش ما... انما اختلفوا بس الاثبات من اصحاب الحسن اختلفوا بس او لا ولا فعل الاختلاف في القول او الفعل يسير لانه ممكن يكون القول رواي بالمعنى لكن الاختلاف على الرفع مع الوصب مش يسير مش ايه مش يسير ليس بيسير هذا من جهة إثبات الرواية. أما من جهة بلالة الرواية فلرب قائل يقول ولما اختلاف بين الرفع والوقف لأن ليس مما يقال من جهة الإيه الرأي. إحنا الأول بس بنسبة الرواية. أما يقال من جهة الرأي يقال من جهة الفقه. دي مش, مش أصل القضية. القضية بات الرواية أول. هل ثبتت الرواية مرفوعة؟ لم تثبت الرواية مرفوعة. انما صحت ايه موقوفة ها. يبقى حوسره ابن اشرس البصري خالف من علي بن الجعب فرواء عن مبارك ابن فضالة فازقط من الاسنات خيره وعمل ايه تاني قال قالت قال, قال, قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بول الغلام يصب عليه الماء صب الماء ما لم يطعم وبول الجارية يغسل طعمت أولا لم تطعم ها. دي رواية مين حوثرة خالف مها مين خلف فيها علي بن الجعد وقد وافق علي بن الجعد على هذا على وجه الوقت مع اثبات ام سلمة مين كما قلنا فضل بن دلهم سبقه قبل كده مين يونس ها ابن عبي هذا من جهة الرواية كما قلنا الموقف ونقول اثبت ذلك واصح حديث عبد الوارث إيه؟ ها ابن سعيد حديث ايه عبد الوارث ابن سعيد عن يونس بن عبيد عن الحسن عن امه ان امي سلمى من فعلها ان امي سلمى ايه ها من فعلها وام الحسن قد علمت ام الحسن مين هي ام الحسن البصري خيره وام سعيد ايضا ما هو سعيد اخ الحسن ها سعيد وأم الحسن لكن هي بالحسن الحسن ايه اكبر أشهر. اشهر أم الحسن وأم سعيد ابن أبا ابن أبي الحسن أو يسار يعني زوجة يسار يعني أم الحسن زوجة فيهن يسار اللي هو أبو الحسن وأبو السعيد الباصري خيرا أم الحسن مولاته أم سلمة تابعية ثقة من كبارهن تابعية ثقة من كبارهن وروايتها عن عائشة ومولاتها ام سلمة رضي الله عنهما في صحيح مسلم. ها في صحيح مسلم. منه في الكتاب الاشربة روايتها عن عائشة رواية خيره خيره عن مين? عن عائشة. من رواية ابنها مين? الحسن وكذا ابنها سعيد. ها مسلم في الاشربة قال حدثنا محمد بن المسن يعني العنزي قال حدثنا عبد, الو... عبد الوغاب الثقفي يعني عبد الوغاب بن عبد المجيد الثقفي عن يونس ادي روايه يونس عن الحسن عبد الوهاب عبد الوغاب بن عبد المجيد عن ايه عن يونس عن الحسن عن امه عن عائشه قال كنا ننبذ لرسول الله كنا ننبذ لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم في ثقاه يوكا اعلاء يوك اعلاء وله عزلاء ننبذو غدوه فيشربه عشاء ها وننبذو وننبذه عشاء فيشربه غدوه ها يعني كنا ننبذ في سقاء له ايه له وك وله عزلاء له ايه عزلاء ها له ايه مد عزلاء يعني عزلاء ننبذه ايه غضوة فيشربوا ايه و يعني ما, ما يمرش عليه اليوم ما يمرش عليه ايه اليوم هذا حديث عائشة واما حديث ام سلمة المشهور اوي تقتل عمار الفئة الايه الباغي تقتل عمار يبقى ذي رواية الحسن عن امه عن مين عن مولاتي. مولاتها ام سلمة رضي الله عنها ترفعه تقتل عمار ها الفئة الباغي تقتل عمارا الفئة الباغي هذا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا اسماعيل بن علي عن ابن عون عبد الله عون عن الحسن عن امه عن ام سلم يبقى دول ويتم فين في صحيح ايه وليس لها في البخاري شيء يعني ام سلم ام الحسن ليس ايه انما لها فين في مسلم ورواياتها في مسلم عن كلا مولاتيها مين عائشة ومين آه. عائشة وأم سلم هذه الطريق الموقوف دي الطريق الايه الموقوف الطريق المرفوعة قلنا أن الطريق الموقوف, الموقوف أثبت وإيه وصح الطريق المرفوعة منكرة بكل وجه منكرة بإيه منكرة بكل وجه قال التبراني في الكبير وكذا في الأوسط الكبير 23 23 صفحة 366 برقم 866 والاوسط برقم 2742 حدثنا الحسين بن اسحاق وعبد الرحمن بن سالم والحسن بن العباس الرازيان قالوا حدثنا ساغل بن عثمان. وحدثنا علي بن عبد العزيز عن ابن الاصبهاني محمد بن عبد الرحمن بن الاصبهاني قال قال يعني سهل بن عثمان وابن الاصبهاني قال حدثنا عبد الرح عبد الرحيم ابن سليمان عن اسماعيل ابن مسلم عن اسماعيل ابن ايه؟ يبقى اسماعيل ابن المكي صاحب الحسن البصري صاحب المكي البصري صاحب الحسن وعمرو بن دينار صاحب الحسن ومين وعمرو بن دينار والزهري ها اسماعيل ابن مسلم المكي يبقى يروي سهل بن عثمان وابن الاصفهاني كلاهما جمع عن اسماعيل بن مسلم المكي إسماعيل بن مسلم الايه ابو ربيعه المكي أبو ربيع المكي البصري ها عن اسماعيل بن مسلم عن الحسن عن امه عن ام سلما قالت قال رسول الله قال رسول الله ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية كذا من رواية مين كما قلنا اسماعيل ابن مسلم قال ابو القاسم لم يروه عن الحسن عن امه الا اسماعيل ابن مسلم تفرد به عبد الرحيم ابن سليمان ونقول بل تابعه تابعه عن اسماعيل ابن مسلم يعني تابع عبد الرحيم ابن سليمان عبد الرحيم ابن سليمان اسماعيل ابن عياش قال ابو يعلى حدثنا ابو الربيع الزهراني يعني العتكي اه سليمان بن داود الايه العتكي الزهراني ابو الربيع الايه العتكي اه حدثنا ابو الربيع الايه الزهراني قال حدثنا اسماعيل بن عياش قال حدثنا اسماعيل بن مسلم عن الحسن عن امه عن ام سلمة مرفوعا بلفظ يصب بول الغلام من الماء او يصب على بول الغلام الماء ويغسل بول الجارية وكلاهما منكر يعني كلاهما منكر ولا كلاهما منكران ها ها افصح اه افصح كلاهما منكر ولا كلاهما منكران منكر كلاهما منكر افصح افصح اه وجاء في اللغه ان تقول كلاهما ايه منكران كلاغما كلا منكر كلا منكر كلاغما كلا منكر بهذين الاسنادين اسماعيل ومين يعني سواء من طريق عبد الرحيم ابن سليمان او من طريق اسماعيل ابن طبعا تعرف ليه نقاره اسماعيل ابن عياش ليس بحججه ولا معترض في روايته عن مين عن اهل البصره آه. إسماعيل اسماعيل ابن مسلم نفسه اسماعيل ابن مسلم نفسه اللي هو اسماعيل ابن مسلم المكي غير اسماعيل بن مسلم العبدي وبرضه بصري إسماعيل بن مسلم العبدي البصري ثقة وإسماعيل بن مسلم المكي البصري أبو ربيع البصري ضعيف بكل وجه ضعيف. بمعنى ضعيف الحديث كثير الغلط والوهن يروي المتون الصحيحة بأسانيد ليست له يعني متون صحيحة ها بس الأسانيد إيه ما يغسل من بول الغلام؟ يغسل من بول الجارية وينضح من بول الغلام. متن صحيح ولا متن صحيح؟ متن صحيح اتفقنا على صحته خلاص. بأي طريق او اتفقنا منه اتفقنا على صحته خلاص. لكن ترى يثبت بهذا الاسناد يبقى منكر بيه. هو المتن صح. يعني أحيانا تسمع تقول إيه هذا منكر. لكن مت بتقول المتن صح ينضح من بول الغلام ويغسل بول الإيه؟ لكن بهذا الاسناد لا. ما يجيش بالاسناد ده. ما يجيش بايه? ما يجيش باسناد ها الحسن ها الحسن عن امه عن ام سلمة مرفوعا. ها ما يجيش. لكن رواه هكذا اسماعيل ابن ايه? ابن موسى. يبقى كلا الاسنادي عبدالرحيم ابن سليمان عن اسماعيل. واسماعيل ابن عياش عن? اسماعيل يعني عن مين? عن الحسن عن امه عن ام سلمة مرفوعا منكر اسماعيل بن مسلم كما قلنا المكي البصري ابو ربيعه صاحب الحسن وعمر بن دينار والزهري ضعيف الحديث كثير الغلط والوهم ليس بحجه فيما يتفرد به ليس بحجة فيما يتفرد به يعني في باب المتابعات ماشي انما ينفرد لا ها ها في باب المتابعات ماشي ها في باب المتابعات ايه ماشي ها. في حتى الامام احمد يقول اه اه اسماعيل ابن مسلم في القراءات عن الحسن في القراءات يجي يجي يجي, يجي, يجي كده ماشي يعني ممكن ايه لان روايه عن الحسن اه مشهور الرواية عن الحسن بس باحيان بيغلط يغلط وياهم وياتي بمتون صحيحة المتون ايه صحيح بس الأسانيد الأسانيد لا قال الإمام أحمد قال عبد الله ابن أحمد عن أبيه منكر الحديث يسند عن عمرو بن دينار وعن الحسن عن ثمرة مناكير يعني أنت تبص لأحاديث إسماعيل ابن مسلم الماجي عن الحسن الباصري عن ثمرة بن جندب تعجبك كلها متون جميلة جدا ومتون عالجدة صحيحة لكن أسانيك ما يجيش، يعني ما يجيش هذا الخبر ما يرويش ثمرة. ما يرويش من ثمرة. وإن كان الخبر ايه كما قلنا. ها والمتنة ايه. ها المتنة على الجد، مدنة صح. لكن الاسناد ما يجيش عن ثمرة. ما يجيش عن ايه. يجي عن غيره. ها يعني هو صحيح بغير ايه. اسماعيل ده كان بيعمل ايه. كان بيسند عن عمرو بن دينار مثل وكذا يسند عن الحسن عن ثمرة أحاديث ليست لها هذه ليست ها لها هذه ما لهاش إيه الأساند دي هذا مين إسماعيل بن إيه يبقى دول الطريقين بتوع من الطريقين بتوع إسماعيل بن مسلم الأولى من طريق عبد الرحيم بن سليمان عنه والتانية من طريق إسماعيل بن عياش آه آه عنه العباس بن محمد الدولي عن يحيى بن معين ليس بشيء السعدي واهي جدا ده مين ده اسماعيل ايه اسماعيل بن وصف النساء مطروك اما اسماعيل بن عياش فقد علمته ليس بحج ولا معتمد في حديثه عن مين عن اهل البصر علي بن المديني عن يحيى بن سعيد القطان قال لم يزل مختلطا او كان لم يزل مختلطا يحدثنا بالحديث الواحد على ثلاثة أضرب مرة عن الحسن عن سمرة مرة عن الحسن عن انس ها اه يبقى ده غلط لا غلط مرة عن الحسن عن سمرة مرة عن الحسن عن اه اه عن أنس آه مرة عن الحسن آه عن قتادة عن الحسن اه او عن عمر بن دينار آه عن عمر بن دينار عن جابر ها. اه سفيان بن عيينة جعلته يحدثه عن عمر بن دينار يأتيني بأحاديث يغرب لا ادري ليست من احديث عمر. جبن من دي? يبقى كان بي... ربما كان بينسى. هو صدوق. هو ايه? صدوق. لكن بينسى. احديث عمر عند مين? عند مين? عند صفيان. يعني احديث عمر بن جنرى عند مين? عند صفيان ابن هياي. يبقى لما يجي واحد يختبره باحديث صاحبه يعرف ايه كان هو سبت ولا ايه? ها? ها? سبت ولا ليس بالسبت. هذا اسماعيل بن مسلم واعلم ان اسماعيل بن مسلم المكي البصري غير اسماعيل بن مسلم الايه العبدي وكلاهما ايه بصريا هذا بالنسبه للطريقين الطريق الاولى من روايتين اسماعيل بن مسلم الايه المكي الطريق الثانيه قال التبراني يعني في الاوسط 600 6197 حدثنا محمد بن حنيفة الواسطي قال وجدت في كتاب جدي ده كمان وجادة خبر ده ايه؟ وجادة اكثر ما يروي محمد ابن حنيفة الواسطي او هو محمد ابن حنيفة ابن ماغان ابن حنيفة القصبي الواسطي ابو حنيفة محمد ابن حنيفة ابن محمد ابن ماغان القصبي الواسطي البغدادي ابو حنيفة الايه نزيل بغداد ترجم له كمان مين الخطيب البغدادي فين في تاريخ بغداد يروي عن عمه مين عمه احمد ابن محمد ابن ماغان ابو حنيفة ابن محمد ابن ماغان عمه يبقى اسمه ايه احمد ابن محمد وجده يبقى مين بقى محمد ابن ماغان الواسطي القص الواسطي القصبي. ها ابن ابي حنيف. ها ابن ابي حنيف. جهله ابو حاتم الراز. جاهل الجد. جاهل مين? الجد. واما محمد ابن حنيفة فاكثر ومع عزم روايته عن مين? عن عمه. يعني عزم روايته عن مين? عن عمه. ولا ادري له رواية عن جد ولا لا. لكن هو يقول وجدت في. ابقى دي وجادة. ابقى دي ايه? وجدت في كتاب جدي يعني محمد بن ماجان ابن أبي حنيفة الواسطي قال وجدت في كتاب جدي بخط عن شيم عن يونس عن الحسن عن أمه عن أم سلمة أن الحسن أو الحسين جديد علينا دي الحسن أو الحسين في رواية تانية عن أم دي في رواية ممكن تكون في رواية إيه ها لبابة بنت الحارث ها ممكن تكون في رواية أبي ليلى رضي الله عنه ها. ممكن تكون في رواية كما قلنا الله ابن عباس ها. لكن مش في رواية مين ام سلمة الى الان ام سلمة اتنان الحسن والحسين لم تسكن لها حسن ولا حسين يبقى دي اول رواية فجئنا بذكر الحسن والحسين في رواية مين في حديث مين ام سلمة يقول ان الحسن او الحسين بال على بطن النبي صلى الله عليه وسلم فدغبوا ليأخذوا. فقال النبي لا تزرموا ابني. لا تستعجلوه. فتركوه حتى قضى بوله. فدعى بماء فصبقوا عليه. يمكن ان تكون رواية دي لغير مين? لغير مين? ام سلمة. اما من طريق ام سلمة فوهم غريب او. وهم جديد ده. ده وهم إيه؟ وهم جديد. قال ابو قاسم لم يروي هذا الحديث عن يونس الا هشين. يقصد لم يروي هذا الحديث عن يونس إلا غشيم بهذا الماد وإلا فقد روى هذا الحديث عن يونس مين يعني روى لا. بهذا الاسçonات مين آه عبد الوارث عبد الوارث بن سعيد عند مين عند ابي دغوت لكن يقصد بهذا الماد واحن استغربنا بهذا اللفظ ان الحسن والحسين يعني في رواية ام سلمة ان الحسن والحسين يجي عن ام سلمة يجي عن لبابه يجي عن ابي ليلة يجي عن انس يجي عن عبد الله بن عباس ها لكن ما يجيش عن مين ها لما قد اعلمتم ابتداءا ان الحجة عندنا في حديث ام سلمى روايه مين يونس من طريق مين عبد الوارث ها كذا قال محمد بن حنيفه ان الحسن والحسين بال على بطن او الحسين بال على بطن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فداغبوا لياخذوه فقال لا تذري مضني ولا تستعجلوه. دعوه. دعوه. فترقوه حتى قضى بولة. ثم امر او دعا بماء فصبه ايه? عليه. قال ابو القاسم لم يروه عن يونس الا شيء تفرد به محمد ابن ماغان. اللي هو محمد ابن ماغان ابن ايه? ابن ابي حنيفة الايه? الواسط. الواسط. نقول هذا حديث منكر. واسناده ليس بالقائم. حديث منكر. واسناده ليس بالقائم محمد ابن حنيفه اللي هو محمد ابن حني يكسر عنه الطبران يكسر عنه الايه له نسخ عند الطبران ها يعني حتى في ترجمه الاوسط يعني في كتابه الاوسط في ترجمه المحمدين محمد ابن حنيفه الواسطي له صحيفه كامله صحيفه كامله بيرويها الطبراني عن مين ها عن محمد ابن ايه عن عمه عن جده عن عمه عن ايه? يعني عن عمه عن ابيه. ها ها. واضح? اللي هو ابوه جده مين بقى? محمد ابن ماغان. والحمل فيه على محمد ابن حنيفة مش محمد ابن ماغان. لان محمد ابن ماغان وان جهله ابو حاتم فقد عرفه غيره. تمام? فقالوا صدوق. لكن كان بيروي جمله جملة صحائف. كلها مناكير. كان صحيفة طلحة ابن زيد طلحة ابن زيد منجر حديث جدا فكان يكسل من الرواية من هذه ها. لكن الحمل في هذا الخبر كما قلنا على مين على محمد ابن حنيف محمد ابن حنيف الواسط شيخ الايه التبران محمد ابن حنيفه قال دارقتني ليس بالقول ليس بالقول وقد ابعد في الوهن ولم يتابع على هذا السياق لم يتابع ايه على غذا السياق حيث انه ايه رواه الاسبات عن الحسن فجعلوه من فعل ام سلم اول قولها يالفعل ايه يالقو... اما حكاية الحسن والحسين لا دي ممكن يكون جام من مسرح عمليات اخر لكن مش مسرح عمليات حديث ام سلم يعني مسرح عمليات حديث ام سلم خالي من قضية ايه الحسن والحسين وكل من ادخل قضيه الحسن او الحسين وبوله على بطن النبي فربما يكون خدم مين يبقى وهمه هو الاخترع وهمه هو اللي اخترع القضي لكن حديث ام سلامة كما قلت لك الاصل فيها ان مولاتها شافتها وهي بتصب الماء وحكت الحكاية لكن الحسن والحسين دي يبدو ان الحكاية انتشرت وكله عايز يفخر بانه بيحكي حكاية الحسن والحسين اللي على بطن ايه النبي وحنشوف اصل الحكايه مخرجها ايه سوف ترى في حديث ابي ليلى ان اصل الحكايه حديث مين ابي ليلى رضي الله عنه يمكن اثبت ما في الباب في حكايه الحسن والحسين هو حديث ايه ابي ليلى اللهم الا ان يكون حديث لبابه ها بنت ايه بنت الحارث هكذا محمد بن حنيف هكذا رواه ايه ها محمد ابن حنيف ومما يستغرب بل هو من جنس الحديث العزيز جدا جدا ما أخرجه البيهقي في الكبرى الجزء الثاني 415 من طريق الفضيل بن سليمان النميري قال حدثنا كثير بن قاروند قاروند قاروند او قاروند ندى بفتح الدال قال اخبرنا عبد الله بن حزم ويدا اول ما آآ يعني آآ وقع لنا عبد الله بن حزم في هذه فحد سمع, سمع على عبد الله بن حزم في روايه ها عبد الله بن حزم قد يقال موزني مدني اه عبد الله بن حزم عن معاذ بنت حبيش معاذ وعبد الله بن حزم ها كلاهما لا يعرف الا في هذا الخبر معاذ بنت وقد يقال معاذ بنت حنش حبيش او ايه أو حنش ليس لمعازة بن حبيش ولا لعبد الله بن حزم ذكر إلا في هذا الحديث وكثير بن قاروند كوفي مقل لا يعلم له راوي غير الفضيل بن سليمان النميري فضيل بن سليمان النميري. ولا يتابع على اسناده يعني معازة مين دي يعني وعبد الله بن حزم ذكر عبد الله بن حزم بعضهم في الصحابه اعتمادا على هذا الخبر ها. لكن كيف تثبت صحبته يعني معاذ الله اللهم الا ان يقل لنا ايه صحابي والدليل على عزه هذه آه الطريق آه آه ان الصحيح من فعل ايه ام سلمة رضي الله عنها الصحيح من فعل ايه كأمني بهذا لا أجد أثبت ولا أصح في الباب من حديث أبي داود برواية عبد الوارث بن سعيد البصري عن يونس بن عبيد عن الحسن عن أمه عن أم سلمة أنها رأت مولادة يعني أم الحسن رأيت إيه؟ رأيت أم سلمة تصب الماء على بول ها. الغلام ما لم يطعم فاذا طعم غسلات وتغسل بول الجارية طعم او طعم او لم يطعم. حديث ام كرز الخزاعية. طبعا اللي بيفتكر ام كرز الخزاعية يفتكر على طول حديث ايه? ها. ها. العق عن الغلام بايه? بشاتين. ها. ها كان رسول الله ها. ها. يعق عن الغلام بشاتين. وعن الجارية بشاب لا يضركم ذكرانا كنا او اناثا ام كرز الخزاعية وام كرز الخزاعية اكثر ما نعرفها بهذا الخبر خبر الإيه؟ العقيقه العقيقة والخبر الثاني اقر الطير على مكناتها اقر الطير على ايه آه مكناتها آه لا نعرفها الا زين الحديثين اغرب اسامه بن زيد الليس اغرب أسامة ابن زيد الليسي فروى عن عمر بن شعيب عن أم قرزين الخزاعية قوله مرفوعا يغسل من بول الجارية وينضح من بول يبقى ده من اللي أغرب كده أسامة, أسامة بن زيد الليسي قال الإمام أحمر حدثنا أبو بكرين الحنفي أبو بكر الحنفي اسمه ها. بصري هو طبعا أبو بكر حنفي باصري. ابو بكر الحنفي شيخ الامام احمد ها عبد الكبير ابن عبد المجيد ها ها عبد ها عبد الكبير ها ابن عبد المجيد المعروف بابي بكر الحنفي صاحب الامام احمد آه. آه. ابو بكر الحنفي قال حدثنا اسامه بن زيد عن عمرو بن شعيب عن ام كرزين الخزاعية قالت اتى النبي صلى الله عليه واله وسلم بغلام فبال عليه فامر به فنضح واتي بجارية فبالت عليه فامر به فغسل ها. هذا كما رأيت اسامة بن زيد عن مين عن عمرو بن شعيب عن ام كرز ها. هذا بهذا الاسناد كده اسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب آه. بس عمرو بن شعيب عن ام كرز ما يجيش ما يجيش ها انت تعلم طبعا عمر بن شعيب عن ابي عن جده عن سعيد بن المسيب عن الصحابة مش كده ولا ايه عمر بن شعيب لان عمر بن شعيب من صغار الايه من صغار ايه من صغار التابعه فما يجيش عند ام قرزه له روايه عن الربيع بنت معوذ معلش انا وايه وزينب بنت ايه عن صغار الت... الصغار الصحابيه صغار منهم مين الربيع بنت ايه الربيع بنت معوذ آه. ومنهم من أنكر هذه الرواي أن دا كله سمع من نين من الربيع لأنه من صغار الايه من صغار التبع فتيجي روايته عن أم كرز لا, لا لا لم يسمع من أم كرز آه وأخرجه كذلك ابن ماجه عن محمد بن بشار والطبراني في الكبير خمسة وعشرين برقم 408 وابن الجوزي في التحقيق في أحاديث الخلاف كلاهما عن الطبراني الطبراني وابن الجوزي عن احمد بن حنبل كلاهما يعني ابن بشار واحمد بن حنبل عن ابي بكر ها الحنفي عن ابي بكر يعني عن اسامه بن زيد عن عمرو بن شعيب عن ايه عن ام قرز ايه منقطع ايه ها منقطع يبقى هذا الاسناد ايه هذا اسناد منقطع لماذا لان عمرو بن شعيب لم يسمع من ام واحدة اثنين اختلف فيه على اسامه بن زيد الليث، وسامة بن زيد ايه فرواه عنه ابو بكر الحنفي هكذا، يعني جعل أم كرز، وروى عبد الله بن موسى التيمي عن عمرو بن شعيب عن ابي عن جد، مش على إيه؟ على الجد. إذا عبد الله بن موسى التيمي مش على إيه؟ ما إحنا أي حاجة عمرو بن شعيب عن أبي عن جد؟ عمرو. أسهل حاجة. ها، على الجد اللي يسموه إيه؟ ها، مش على الطريق، مش على إيه؟ مش على الطريق. ها يعني عبد الله ابن موسى ايه مش اه ابو بكر الحنفي قال ايه عمرو بن شعيب قال ايه التراب ولا مش التراب التراب يبقى ده ايه ده التراب والاول يمكن اشبه الاول ايه اشبه لماذا لان الثاني الوهم فيه باين الوهم فيه ايه باين ليه الوهم فيه باين لان المشي على الجدة وهم كبير قوي وهم كبير فعلا يعني ها لكن الثانيه طريقه مستغربه ولا ربما احتمال احتمال وقع اه الا انها ايه منقطعه الا انها ايه منقطعه اه يبقى عندنا اول حاجه كما قلنا عمرو بن شعيب لا ادراك ولا سماع لا ادراك ولا ايه واحد اثنين الاضطراب على روايته فهذا يقول ايه عمرو بن شعيب عن ايه عن ام كرز والاخر يقول عمرو بن شعيب عن ايه عن ابي عنجد وهو الحديث التالي رقم 8 حديث عبد الله بن عمرو لا نعرفه الا من هذه الطريقة قال التبراني حدثنا احمد بن يحيى الحلواني قال حدثنا ابراهيم بن المنذر الحزامي قال حدثنا عبد الله بن موسى التيمي عن اسامه بن زيد الليث عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اتي بصبى فبال عليه فنضح واتي بجاريه فبالت عليه فغسلا ده طريق عبد الله بن ايه عبد الله بن موسى التيمي اقول هذا اضعف من سابقه يعني عبد الله بن موسى التيمي ايه اضعف ليه لان عبد الله بن موسى التيمي ليس بحجة فيما تفرد به سيما والراوي عنه مين عن ابن زيد الليسي. ها وهو صدوق كثير الغلط أسامة بن زيد ايه صدوق كثير الغلط وعبد الله بن موسى ليس بحجة لكثرة غرائبه ومناتيره وهو الذي روى عن أسامة بن زيد ها عن أسامة بن زيد عن ابن الشهابي يعني الزهري عن أبي سلمة يعني ابن عبد الرحمن عن أبيه ما يجيش أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه ثiga ابو سلمك بن عبد الرحمن عن ابي او حميد بن عبد الرحمن عن ابي ها منهم قال تثبت ومنهم من نفى اثبتها الترمذي يعني اثبت روايه ابي سلمك بن عبد الرحمن عن ايه عن ابي ها ها فرق كبير بين ابو سلمك بن عبد الرحمن عن ابو هريره لكن ابو سلمك بن عبد الرحمن عن ابوه وقد تقدمت وفاه عبد الرحمن ابن ايه ها عبد الرحمن ابن معه تقدمت ايه وفاته ففي خلاف ما فيش خلاف في عدم رواية او عدم سمح حماية لان حماية اصغر من مين من ابو سلم انما الخلاف لكن مع ذلك نرجح ان ابو سلم لم يسمع من مين من لكن هكذا رواه عبد الله بن موسى وبمات غريب جدا الصائم في رمضان صائم رمضان في السفر كالمفتر في الحضر انكر ما عنده انكر ما عنده عبد الله بن موسى اه انكر ما عند عبد الله بن موسى روايته عن اسامه بن زيد ها اسامه بن زيد عن الزهري عن ابي سلمى عن أبيه. ابي ابي سلمى بن عبد الرحمن عن ابي ايه عبد الرحمن ابن ايه <تكلم> ابن عوف يرفعه صائم رمضان في السفر كالمفتر ها رواه منكر يبقى دي من مناكير مين عبد الله ابن ايه عبد الله بن موسى التي عبد الله بن موسى التي هذا آه هذا وجه اقتراح الروايتين ولماذا ذكرناهما متتاليتين؟ لان كما قلت لك رواية الثاني فرع رواية الايه؟ الاول دلالة على اضطراب الواقع في الرواية عن عمرو بن شعيب. فهذا هذا أبو بكر الحنفي أبو بكر الحنفي يروي عن أسامة بن زيد فيقول عمرو بن شعيب عن, عن ام كرز. وأما عبد الله بن موسى الثاني فيروى عن أسامة بن زيد عن عمر بن شعيف فيمشي على إيه فيمشي على إيه وكل الطريقين إيه كل الطريقين منكران آه كل الطريقين منكران الثاني اجتمع فيه التفرد مع المخالف التفرد مع الإيه مع المخالف الأول الأول آه. الأول انقطاع ما رح عليه <مكر> <سحيك> قلت كده كده لا اسناد لا الاسنادان ضعيفان الاسنادان ضعيفان لا, لا مفيش نكار ثم خلفوش ما ينفعش لا مفيش نكار مخلفوش لكن دي تفرد ده تفرد ده تفرد اه حين النكار لا لا أنا مش ممكن ضعيفه اصل النكره دي لما يكون ايه بيخلف الضعيف ايه ها ها ها ولما مشاحف الاصطلاح قد يخالف في هذا الاصطلاح في تعريف المنكر المنكر عند احمد لو تعريف وعند ابو حاتم لو تعريف وعند البرديجي لو تعريف وعند ابو عمرو بن صلاح لو تعريف لكن احنا بنمشي احيانا على طرائق الصلاح الاصلاح تيسيرا تمام الا اذا بان لنا ان احنا بنين وجه اختلاف احمد في تعريف المنكر عن سائر اهل الصلاح تمام وكتب ابو حاتم لو تعريف في المنكر مختلف شويه هذه الحديث حديث مين عبد الله بن عمرو حديثه ابي ليلى حديث التاسع حديث التاسع يبقى إذا نضم إلى حديث أم مقيس يبقى كام؟ عشر يتفضل لنا خمسة طولنا في هذا الباب وهو جدير بأنه يطول قوي لسبب لأن هذا الباب مما ينبغي أن يفرض فيه بحث طويل قوي ومع ذلك أنا استنصرت لك الطرق لكن في أكثر من كده طرق أكثر من كده حديث أبي ليلى وله طريقان الطريق الأولى ابن أبي ليلى ابن أبي ليلى عن أخي عيسى مين ابن ابي ليلى? القاضي الكوفي صاحب ابي حنيفة اه محمد ابن عبد الرحمن ابن ايه? اه محمد ابن عبد الرحمن ابن ابي ليلى القاضي الكوفي صاحب مين? ابو حنيفة صاحب ابي حنيفة قال الامام احمد حدثنا وكيع قال حدثنا ابن ابي ليلى عن اخيه اخي اوسق منه اخو ابن ابي ليلى اوسق من مين? من محمد. يعني عيسى ابن عبد الرحمن ابن ابن ابي ليلى. مين ابوهم? امن ابو عيسى? عبد الرحمن ابن ابي ليلة. ها عبد الرحمن ابن ايه? ابن ابي ليلى. واسمه ابي ليلى يقال يسار. يقال ابو ليلى ايه? يسار صحابي رضي الله عنه. ها يبقى عبد الرحمن ابن ابي ليلى. ست سقا متق كبير قوي. احد اكابر اتابعه الايه? الكوفيين. وابن عيسى ايه اه ابنه عيسى امتى من مين امتى من مين من اخوه امتى من محمد القاضي امتى من محمد الايه القاضي وان كم مقل. اه يبقى الحديث وثيقع عن محمد بن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن اخيه عيسى بن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن ابي عن جده يبقى جده مين ليلى. ابو ليلى يسار الصحابي رضي الله عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء الحسن ابن علي يحبو حتى صعد على صدر فبال عليه فابتدرناه لنأخذه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ابني ابني قال ثم دعا بماء فصبه عليه هذه حكاية الحسن او الحسين اه او بوله على صدر النبي يعني ابن ابي ليلى الا انه في الطريق مين؟ في الطريق هنا ايه؟ الطريق كلها سقاطة ايه كلها سقاطة ابتداء من ابتداء من مخرجه آه يعني عيسى فمن فوقه اللهم الا وكيع فمن فوقه وكيع فمن فوقه الا من؟ محمد الا محمد القاضي الا محمد الايه؟ القاضي ولم يتفرد فقد تابعه هكذا يعني رواك ما قلنا احمد ومن طريق وكيع ابو بكر بن ابي شيء ابو بكر ابن ابي شيبة الجزء الاول 113 برقم 1290 الجزء السابع الرد على ابي حنيفة الجزء السابع 285 برقم 36128 وابن ابي الدنيا في كتاب العيال برقم 672 والتحاوي شرح المعاني والتبراني في الكبير التحاوي الجزء الاول ثلاثة وتسعين. والتبراني في الكبير يعني في ترجمة ايه? ابي ليلى او في مسند ابي ليلى. الجزء السابع 78 برقم اربعة وستين اربعة وشرين. جميعا من طريق ابن ابي ليب. يبقى هذه الطريق ما الذي اعلها? ايه اللي أعل الطريق دي? محمد. اللي اعلها هذه الطريق. ولم يتفرط. ولم يتفرد فمن وقف على هذه الطريق ضعفه فهذا قصور هذا ايه قصور ليه ليه لانه قد يحفظ الضعيف ولا زيما عن اهل بيته مش ده اهل بيته ده اخوه آه. يعني محمد ابن عبد الرحمن ابن ابي روحا منه عن اخوه هو ضعيف اه هو ضعيف ايه اه لذلك لا يقال لكل طريق وقفت عليها وفي الطريق اليها ضعيف نضعفه بمر حتى تستوعب الايه الطرق فهذه الطريق وبالتالي بعضهم زي شعيب القرناوط لما وقف على الطريق كده ضعف مطلقا لا يضعف ليه. ايه سبب ضعفه الكلام ده لو تفرد مين محمد لكن طبع تبع تابعه تابعه ها تابعه ها عبد الله ابن عيسى يبقى ابن ايه عيسى يعني عبد الله ابن عيسى يبقى مين ها. ها عمه محمد ده محمد عمه يبقى ابن العم ابن العم تابع عمه في الويتو عن ايه عن اخيه ده عبد الله بن عيسى عمه مين عمه مين محمد ايوه يبقى تابع ابن اخيه تابعه ابن ايه ابن اخيه اللي هو عبد الله ابن ايه عبد الله ابن وهو اثبت منه يعني اخو عيسى اثبت وعبد الله ابن عيسى ايه اثبت يعني كلاهما ايه ثقه يبقى الطريق الثانيه كلها ايه كلها ايه كلها اذا كان الراوي عنهم ايه وقد كان زهير ابن معاويه زهير ابن معاويه الكوفي عن عبد الله ابن عيسى عن عيسى آه. عن عبد الرحمن عن ابي ليلى يبقى الطريق كله ايه الطريق كله ثقات الطريق كله ايه كله ثقات كله ثقات فهم؟ قال الامام احمد حدثنا حسن ابن موسى يعني الاشر قال حدثنا زهير يعني ابن ايه ابن معاوية اه عن عبد الله ابن عيسى عن ابي عيسى ابن عبد الرحمن عن ابي عن جده جده مين عبد الرحمن عن جده الاعلى ابي ليلى قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى صدره او بطنه الا انه قال الحسن او الحسين على صدره او بطنه ها ها الحسن او الحسين قال فرأيت بوله اساريع اساريع اساريع ها فقمنا اليه فقال دعوا ابني لا تفزعوه حتى يقضي بوله ثم اتبعه الماء ثم قام فدخل بيت طمر الصدق ودخل معه الغلام فاخذ تمرتاً فجعلها في فيه فاستخرجها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال ان الصدقة لا تحل الاله وانت تعرف حديث كخ كخ ده حديث البخاري اه حديث انس عند مين عند البخاري يعني توبع على الايه على الشطر الثاني من المد كخ كخ فألقى التمرتا من قال ان الصدقة لا تحل الال محمد آه مش كده ولا ايه? ده حديث الناس عند مين? عند البخاري. هكذا رواه من, من, من الوجهين. الوجه الاول بل على صدق. الوجه الثاني اخده ها. ودخل به ايه? تمر الصدقة. فاخذ تمره ها. فوضعها في فيه. فاستخرجها رسول الله من فيه. قال له ان الصدقة لا تحل لنا. ان الصدقة لا تحل لنا. كذا رواه. وعلامات الصحة بديه جدا على الخبر. دينا ورواته ايه كما قلنا كلهم ابتداء من زهير فما فوقه زهير ها زهير عن عبد الله عن عيسى عن عبد الرحمن عن ابي ليلى جميعا ايه اهل بيت كلهم ايه اهو ده حديث يقال عنه حديث قال ايه بيت واحد حديث قال بيت والبيت ايه حديث اسناده عجيب لطيف حديث قال بيت واحد البيت مين دول ابي ليلة ابي ليلة رواية مين ها عبد الله عن ابي عن جده عن جده ها يبقى توافر على رواية الخبر قالوا بيت واحد ها ها توافر على رواية الخبر قالوا بيت واحد اربع رجال بعضهم عن ايه بعضهم عن بعض عبد الله ابن عيسى عن عيسى عن عبد الرحمن عن جدهم الكبير ابو ليلى الانصاري واضح ولا ايه ها يبقى الطريقه الثانيه صححت الطريق الاولى يبقى الطريقه الثانية ايه يعني لعل اللي وقف عند حديث ابن ابي ليلى ضعفه من جهه ايه انه وقف على ايه ها على طريق احمد اللي هي طريق وكيع ها واما طريق زهير من طريق مين عبد الله بن عيسى بهذا ننتهي الى الحديث الايه التاسع لكم عندنا خمسه احاديث لتوفيق الله تبارك وتعالى بأن يروي الراوي الخبر بمعنى لا يخالف أصل الحديث لا يأتي على الوتيرة التي يحترز بها عن الوقوع في هذا المأذق وهو مأذق أن الرواب المعنى لا شك هتخالف أصل الخبر وأما من رواها على السوية فلزا نقول أصحنا في الباب حديث مين إما حديث عائشة إما حديث أم قيس وكل ما عدا فرع عنها بل كل ما عداه ينبغي أن يرد إليه فرواية صب رش ينبغي أن ترجع, ترجع إلى هذا التفصيل الواضح الواضح البين بيان لا يحتمل لا يحتمل تفسير معنى هذه الأحاديث من المعاني إلا ما أشر إليه حديث الأصل وهو حديث أم قيم فنضحه ولم يرسل وهذا النضح هو اللي هيرجع عليه معنى الصب ومعنى الرش حتى لا يقال أحد إن صب لمعنى خلاف نضحه خلاف رشه واضح فلذلك بنقول في هذا ينفعك جدا ان تقف على قول أهل الاصلاح هل يقال بعض الأحاديث أصحه من بعض سيما في الباب الواحد نعم فلذلك نقول لذلك بتقول الحديث إذا كان مخرجه مخرج أحاديث الصحيحين فصاحب الصحيحان لم ينتقي الأسانيب فقط بل انتقى ايضا الايه المتون اما الايه انتقى ايضا الايه المتون وكان ابرع ما يكون في انتقاء المتون البخار ابرع من المسلم مئات المرات في انتقاء المتون فمن هنا نقول المرجع وان كنا ذكرنا هذه الاحاديث كلها وصححناها بكيفيات ما لكن يقل هذه الاصحية بالنسبة لكل حديث على الانفراد. لكن بالنسبة للاجتماع أصحوها على الإطلاق حديث أم قيس ثم حديث عائشة ده صح الحديث قد يعقد ذلك حديث علي بن أبي طالب لأنه بيرجع ببعض معناه ببعض معناه لا بكل معناه إلى حديث عائش أو حديث إيه؟ أم قيس لذلك لما بنسكب دايماً بنقول نرجع لابد بعد ذكر بعد ذكر هذه الأحاديث كل على حدة وتصحيحه كل على حدة نجمعها ثم نقول ما أصحها إذن قاعد بعد كده نجمعها ونقول أصحها وجائز لك أنك ترتب هذه الأصحية فتقول أصحها أم قيس ثم عائشة ثم علي بن أبي طالب ها ثم أم سلمة ثم لبابة وهكذا ها وهكذا ها واضح الا ايه هكذا ليه لان الاحاديث الثانيه فيها دلالات لا محالة سوف ترجع سوف ترجع معاني هذه الدلالات بمحتوياتها من الفاظ الى معاني دلالات اللفظ الاول لان لفظ صب دي احتملت معاني رش احتملت معنى تاني تمام ها فحنرجع بتوفيق الله تبارك وتعالى بعد ان نذكر هذه الاحاديث كلها الى ملخص ذكر هذه الأحاديث واختلافات الفظه وأي الألفاظ صح بناء على قولنا أي الأحاديث إيه أصحي. أي الأحاديث صح فبالتالي حتى دي بتبين بتبين معنى قولنا إنه ما اختاره صاحب الصحيحين دائما في أي باب هو الله صح مطلقا أي باب يعني باب مثل بول الغلام وبول الجارية اختيار البخاري كان أحسن اختيار طبعا لانه اختار حديث ايه ام قايف واختار حديث بعد كده ايه عائشة, عائشة. وكذا فعل مسلم ها. كذا فعل مسلم فلذلك آآ آآ لما تيجي تبص لابي داود ترى عجب جدا ابو داود رتب ما ذكرناه احنا على صحية بدأ بحديث ام قايف ثم سنا بحديث عائشة ثم سلس بحديث ام سلمة علي ثم بحديث ام سلمة أم سلم اللي إحنا لسه ذاكنين برادن إنه صحيح إيه اه اه اه طرق حديث أم سلم ذلك الترتيب يدلك على المعنى اللي إحنا عايزين نقوله إن الترتيب ينبغي أن يكون هكذا ولا يغرق أحياناً إن نحنا بنقول إيه حديث لبابة صحيح هذا بالنسبة لأفراد حديث لبابة لأفراد لأفراد حديث لبابة حديث أبو ليلى صحيح لأفراد حديث أم سلم صحيح لأفراد لكن لو خيرت بين حديث أم لبابة وحديث أم قيس أي تقدم ليه ليه اختيار إمام الصمعة اختيار إمام الصمعة وإلا لو كان حديث أم قيس دون حديث لبابة لقدم البخاري حديث أم لبابة على إيه وذكره فيه لكن ده يدل لك والتلميذي نفسه صنيعه يدل على كده التلميذي لما قاله في الباب بدأ بحديث مين بأمه قيص لأن أصححة ما في الباد لأن أصححة إيه أصحح ما في الباد حقيس من حديث أمه قيص لا بد أن ترجع جميع الأحاديث بدلالتها مع اختلاف ألفاظ لازم تتفق في الدلالة اختلاف في الألفاظ. ليه؟ لا لأن اختلاف ألفاظ الأحاديث وارد من جهة جواز الرواية بالإيه؟ بالمعنى، الا ان الدلالة مجمد اجازنا رواية بالمعنى، لا بد أن ترجع إلى دلالة واحدة الدلالة شيء والقد تتباين الالفاظ قد تتباين الالفاظ في الروايه لكن لابد ان ترجع الى ايه ايوه عند التحقيق لابد ان ترجع الى دلاله واحده دلالة واحدة هتقول لي نضح رش صب دلالته ايه لم يغسل بس ادي الدلاله الصحيحه فيه نرجع للدلالة دي لم يغسل نطق يا حديث قيس يبقى صح في البيت. لأن حديثه المقاية تقليل فنضحه ولم ايه؟ ليه لم يغسل وإحنا ليه؟ ليه حملنا شوي على مالك؟ لأن مالك الوحيد من بين الوقت هذا الخبر لم يذكر ايه؟ ولكن بقيت من رواه معمر سفيان ابن عيق كل اللي رأوه قلنا روايا جماعة كثير جدا غير مالك مالك الوحيد اللي قال ايه؟ لم يغسل وقلنا ان مالك هنا ربما يكون حصل نسيان لأن جميع من روايا عن الزهري ها. حديث ام قيس لما يروي عن زهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عقبه عن ام قيس بيقول ايه فلم يغسل فلم ان مين قال اتبعه اياه اتبعه اياه يعني ملك كان ايه خلاص صح. بس تصحصح معانا كده واحضر الدرس القادم هتعرف دلالات هذه الاحاديث مكتوبه